بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بزا فكانت هباء من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 من الآفرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوق عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباري قواكات معين لا يصدعون عنها ولا ينذفون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 وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في فجر مفهود وطلح من وظل ممدود وماء متكوب وفاكية كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاءا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 يحمون لا باردين ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك متوحدين وكانوا يثمون على الحصن العظيم. وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْدُودٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ لا اكلون من شجر من ثقوم فما لاون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون اقرايتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبقين على أن نبدل أم وننشئكم فيما في ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أَمْ نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون أفرعيتم النار التي ترون أأنتم أنشعتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فتذبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إن إنه لقرآن كريم في كتاب مكرون لا يمسه إلا المطهر تنزل من رب العالمين أَفَبِهَاذَا الْحَدِيثِ أَن مدهنون وَتَجَاعَلُونَ رِزْقَكُمْ أنكم تكذبون تُكَذِّبُونَ على رف الحلقون وأنتم في نعيم تظنون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تظنون بل إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فَأَمَّا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ونزل من حميم وتضلية جحيم إن هذا لهو حب اليقين فدبح باسم ربك العظيم